بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم صفحات من حياتي سخعنا وإياكم أكشف بعض صفحات حياتي صفحات مع الدعوة ومع الرياضات ومع أمور نثيرة هنا, هنا وهنا الذي ليس له ماضي ليس له حق وتلك صفحات صفحة قيمة نشأت وغيرا تلقب فيها ولد وفيها ترعران تربيت كما يتربى الصغار يطاردون الفراث في الشوارع صفحات بعد صفحة أن التحقت بالمدرسة بدأت صفحة مواهب الدراسية وبعض من مواهب الرياضية صفحات من حياتي انتقلت هي إلى المرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة اختلف الوضع وما كان عليه في المرحلة الاتذائية مدردي نادي القادسية لهم أعين بدأوا تتلمونني للانضمام الزمام إلى نادي القادسية بدأت أشاور أمني تقول لا للفراث ما اسف لطلات العصر المسجد اللي جنب الحاره بدات عني وين خالد وين الخنصر لا مشهور تبين لك ايش اعطتني الكره وماذا اخذت من صفحات, صفحات, صفحات من حياتي, حياتي. أشر النادي مع اختبار الدور الثاني. الآن نازم اختبار الدور الثاني ولا أروح ألمانيا مع النادي. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟, رايكم؟ ماذا أنت تتصور؟ أربع مباريات في الأسبوع. مكافأة الفوز ألف ريال. التعادل ريال. وكل على الله. وقل على الله. هل هي إخوان؟ والله اللي أدمت القلوب التي سمت بخمسين مليون ريال. من الحياة. من الاحتراف بصد صعاب شديدة. راحة للكرة في الكراب هذا الشهادة. أصحاب البشراتهم، أهل الوظائف أصحاب الوظائفهم، وأنا أنا جالس على الكرني، بدأت وجالس من يشربون الدخان، وبدأت في تجارة، ثم تجارات أصبح من المدخنين. لكن جاءت لي كلمة، هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وتلك صفقات قيما. هذه السنوات الخامسة صنعت خالد الراتب الداعية. شوي اللينادي خوية. أثنان، أثنان، جاء خوية. أتلا خالد الراتب. لا منخذ الراتب قال مشي لكم يا بالله <تعودوا بالله, <تعودوا بالله. <مش مبلغ الجماعات. تصفيق> نصيحة. المساجد كل شيء باقي نحن نعفي المساجد باقي دور الشباب وما شغلنا بالدنيا وبالالعابها وبملذاتها يظل في الداخل فراغ لا يملأ إلا الطاعات ولا يملؤه الا الإيمان يسر في صوت الجزيرة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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله حق ثقافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس سقوا ربكم الذي خلقكم من نفق واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقروا الله وقودوا قودا ثديا يسلح لكم أعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهم وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل ضلاله في النار معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق فطاه وفطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروم أهلا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك الذي تتجدد فيه الذكريات وتتجدد فيه الأشواق وتتجدد فيه أشياء وأشياء علاقتي مع هذا المخيم ثلاث سنوات مرة بدأت من هنا وهنا أعيد الكرا سانية وثالثة في نفس في نفس المكان، فأسأل الله ألا يحرم القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، ألا يحرمهم فضل هذا الاجتماع المبارك وأن يجعله في ميزاني في ميزان حسناتهم. حديث هذه الليلة يختلف تماما عن كل اللقاءات السابقة. فلقد ضغط علي مجموعة من الشباب مراك ومرات ان اروي لهم بعضا عن حياتي بعضا عن سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع امور كثيرة هنا وهناك، وانا والله اعتذ بهذا اللقاء المبارك واعتذ بهذه الوكيد المباركة التي سأكشف لها بعضا من صفحات حياتي التي أود أن تكون ورقة ففتوحة أمام, أمام الجميع لا أدعي فيها أسراف ولا أدعي فيها ولا أدعي فيها آتاق لكن كثير ما كان يسألني من يحبني وأحبهم في الله عن بعض من الصفحات من الصفحات الماضية وكما يقولون الذي ليس له ماضي ليس له حاضر والذي لا يعرف الجاهلية بما فيها لا يعرف قيمة قيمة الإسلام والذي لم يعست الظلام لا يستطيع أن يفرق بين الظلام والنور فهنا وإياكم أكشف بعضا من فتحات حياتي نشأت فغيرا في الخبر فيها ولد وفيها ترعرات ابن أنا ابن الخبر قلبا وقالدا أنا ابن الخبر قلبا وقالدا نشأت في جنوبها ثم في وسطها ثم في طرفها الغرفي فتنقلت في الخبر كلها. فأنا ابن شوارع الخبر أعرفها شارعا, شارعا. فربيت كما يتربى الصغار يطاردون الكرة في الشوارع فربيت كما يتربى الصغار في الخبر يطاردون الكرة. في الشوارع وعلى جدران وعلى جدران البيوت. بعد أن التحقت بالمدرسة بدأ تظهر مواهب دراسية وبعضاً من المواهب الرياضية. ونوعا ما في بداية المراحل استطعت أن أوفق بين هذا وبين وبين ذكر ساعة للكرة وساعة وساعة للمراجعات والدراسة. مدرسيني كانوا يحبوني. لتفوقي الدراسي ولتفوقي ولتفوقي الرياضي كبرت تخرجت من الارتدائية وأنا أحب الكرة وزاولها في الشارع وأزاولها في المدرسة انتقلت إلى المرحلة المتوسط في المرحلة المتوسطة اختلت الوضع عما كان عليه في المرحلة الارتدائية مدربي نادي القادسية لهم أعين تتجول في المدارس يبحثون عن المواهب يبحثون عن أصحاب اللمسات عن أصحاب اللمسات الخاصة سبحان الله فلس تكون شهرة رياضية في المدرسة ساق شهرة الدراسة فلقد تفوقت على أقراني في الملعب كما تفوقت عليهم نوعا ما في فصول, في فصول الدراسة أما في الملعب فلقد تفوقت عليهم تماما سبحان الله كان يعطون الطلاب كرة وأنا كرة الحالي كان يعطونهم كرة وأنا آخذ كرة كرة للحالي. هذه الكرة للحالي جعلت مواهب الفردية ترتفع شيئا شيئا فشيئا. أحببت الهجوم وأنا دائما أحب أحب الهجوم. كنت أسلك الطريق الأيمن. جناح جناح أيمن. وكان عندي من السرعة ما يعينني على على هذا. كنت أرى مدرب بالقادسية بر الشبت. يجون عند ملعب المدرسة خلف الشبك حتى يتفردون علينا وكانوا خطين العين علي وانا أدري فلما كنت أدري كنت أظهر لهم مهاراتي مهاراتي فردية مش مهاراتي مهاراتي الجماعية لم أكن أنانيا مسألا الملعب لم أكن أمانيا الأناني إخوان اللي يبغى يسجل الأهداف أنا ما كنت أبغى سجل الأهداف أنا كنت أبغى سجل الأهداف الحالي لم أكن أريد تسجيل الأهداف، لكن خلوا الكورة عندي ولا عليكم ولا عليكم فيها. أعدب المدربين، أعدب المدربين بمحاراتي. في ثاني متوقف بدأوا يكلمونني للانضمام إلى نادي القادسية. الآن أنا طالب بحلقة القرآن أيضا، والتوفيق بين هذا وهذا من الصعب جدا، من الصعب أن تكون لاعب مشهور كما يقولون. ومن الصعب أيضا أن تكون حافظا للقرآن وتوتق بين هذا وبين ذاك وبين بدأت الضغوق عليك من المدربين ستصبح مشهورا طيب غيرها تصير عندك كذا وكذا طيب غيرها وبدأوا يمنوني أماني فستصبح كذا وستصبح كذا يطلع اسمك في الجرائد صحيح؟ ليطلع اسمك في الجرائد اي نعم ليطلع اسمك في الجرائد بثير كذا وبيثير كذا بدأت أشاور أمي أمي تقول لا للكرة نعم للكرة في البيت نعم للكرة في المدرسة لكن أنك تصير لاعب نادي لا صارت الضغوط علي من الخارج شديدة من المدربين والأطحاب أبي يرفض أمي ترفض، وشتوت، واش تويت تركت التابعية تركت تابعية أبوي وفجت نادي بنفسي وأهلي ما يدرون أني الآن في نادي في نادي القادسية ما تغير الوضع كثير إلا في المكتب. صرت ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة صرت أصلي في المسجد الثاني علشان أقدر أروح أروح التدريب من دون ما يشوفني مدرس مدرس الحلقة مدرس الحلقة صار يأتر عني وين خالد صار لعب مشهور وين خالد أنا اللي أحفظ عنده وأنا اللي أدرع على الطلاق وأنا اللي كذا تركت هذا كله في ثالث متوسط بدأت مرحلة رياضية ثالث متوسط بدأت حياتي تأخذ مرحلة مرحلة أخرى مرحلة مرحلة الكرة وكلنا يحب الكرة كلنا نحب الكرة ولا بأس في محبة الكرة لكن سأبين لك سأبين لك إيش أعطتني وماذا أخذت وماذا أخذت من سبحان الله كنت لاعب شبل في نادي القدسية بدأت شبلا لكن سبحان الله مستوانا بعض الأشبال كان يؤهلنا أننا نتدرب مع الفريق الأول تبدو منذ موعمة باقري وداعي بالكرة وأنا أداعبها مع الفريق الأول ما كنت ألعب لا مع الأشبال ولا مع ولا مع الشباب ثم فولات وجولات في المنطقة الشرقية مع شباب النهضة شباب الاتفاق والأضياف يذكروني أضيافة النهضة وأضيافة الاتفاق يذكروني كنت أقولها يعني ولا ولم يعني أزيد في كلامي كنت إذا الشوط الأول الظهير اللي يلعب معي يغيرونه الشرط الثاني يسير ظهير شمال، وظهير الشمال يجيبونه يمين أقوم من أعنات أروح له <تصفيق> أقوم من أروح للظهير اللي... اللي غيره ولا تنتهي مباراتي معهم إلا بكروت حمراء وبكروت وبكروت صفراء. سبحان الله كنت أحب أدائب الكراء الحالي المدربين يصرخون على الخط اعكس ارفع ما في. <تصفيق> فاو افعل أبد تجيبون لكرة تجيبون لي الكرة الحالي الكرة كانت تختلف في الماضي عن اليوم مهارات اللاعزين الفردية في السابق كانت عالية والجماهير كانت تحب كذا الجماهير كانت كانت تحب المهارات تحب المهارات الفردية تحب الأجنحة اللي يعرضون ويشملون بالأظهر اليمين والأظهرات والأظهرات الشمال. سبحان الله تفوق الرياضي أثر على تفوق جراكي نوعا لا أن تدفع ثمن شيء على حساب على حساب شيء آخر. في ثالث سنيوي أموري المدرسية كانت السير على نحو ما طيبة. أنجح كل سنة وكان ميولي أدبية لا علمية. عبد الرحمن بوادي يذكر سبحان الله أنا نجح من أول سنيوي بتقدير ممتاز. يعني معناته أن عقليتي في زالت رغم الإشتغال الرياضي ما زالت العقليّة ما زالت العقلية فصنفوني علمي ورحت لوكي للمدرفة قلت له انا ما ابغى علمي انا ابغى عدبي ما ابغى ما ابغى المرحلة العلمية ما احب الرياضيات بكل فراحة انا والرياضيات لا نتفق قال لي بس انت علاماتك دينة في اول ثانوي وان شاء الله تبي فمتي وان شاء الله كذا وان شاء الله كذا بس بس انا اضرب نفسي انا احب الادب احب اقرأ احب احفظ احب التاريخ احب كذا بس سبحان الله كان مدرسة الأدب يحبني كان يعطينا عشرة أدي عشرة أبيات من أي قصيدة يشرحها لنا في الحصة ثم آخر الحصة يقول أحد يبغى يسمع كنت أنا سمع له في نفس الحصة ليش طيب حتى لا أحضر الحصة اللي بعدها أنزل إلى ملعب الكرة أسمع له مقدما حتى لا أحضر له الحصة اللي بعدها أكون في ملعب أكون في ملعب الكرة كان يتنازل يسمع لي لا أحضر لا تحضر الحفاض جايس، لكن الرياضيات أتعبتني. في ثاني ثانوي الرياضيات أتعبتني جداً. سبحان الله بدّد يا الله مشيت في ثاني في ثاني ثانوي. بس الرياضيات. أما المواد الباقية فكانت الأمور كانت الأمور على ما يرام. والقصار الثانوي زادت المهمات الرياضية. جاء دوري اسمه الدوري المشترك. الدوري المشترك اذن جو. عنديات الدرجة الأولى مع عنديات الدرجة الممتازة. صار عدد سرقة الدوري 20 بدل بدل أكرا، وبدل ما تكون المباراة أسبوعية واحدة صارت المباريات في وسط الأسبوع آخر الأسبوع. يعني سألعب مباراة يوم الاثنين، سألعب مباراة يوم الجمعة يوم الخميس، سألعب مباراة يوم الثلاثاء، سألعب مباراة يوم الجمعة معناها يوم في الخرج ويوم في نحتا، ويوم في مكة، ويوم في الرياض. طيب أنا طالب مدرسة. المدارسين يسلون عني وينه والله شيخ الرياض وينه والله مع فريقة في جدة وينه متنقل صرت بمبطوطة داخل داخل المملكة ايش تتوقع سبحان الله رسبت ثالثة نوي في الرياضيات جاء اختبار الدور الثاني جاء اختبار الدور الثاني وانا فاقد من الامل اصلا مدام هي الرياضيات انا ما ابقى قدم دور ثاني تعارف معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني الآن لازم اختار الدور الثاني ولا اروح المانيا مع النادي ايش رايكم رحت المانيا جثم دعم سالك رياضيات خلي الرياضيات ورحت المانيا اطحابي مضل تخرج اطحابي وبعضهم تخلف وبعضهم تخلص معي وجه السن من هنا من هنا ما استطعت تجاوز الرياضيات. تذهبت الى الوزارة سويت اختبار في المواد الأدبية وحولت من ثالث علمي الى ثالث الى ثالث ادبي لكن هنا مدير المدرسة جاني في اسمع خاص قالت معي يا خالد الجماهير تعبونا في المدرسة الجماهير اطعبونا في المدرسة وانت الان لك ثالث سنة عندي في ثالث سنوي فانا ما اتطيع اتحملك وتحمل الجماهير وياك. شوف لك مدرسة ثانية فانتقلت إلى ثانوية الثقبة، فانتقلت إلى ثانوية إلى ثانوية الثقبة ثالث أدبي من هناك من هناك تخرج ولله ولله الحمد. أنهيت المرحلة الثانوية. بدأت مرحلة مرحلة أخرى. أصدقائي اتحقوا بالجامعات وبعضهم اتحقوا بالوظائف. طيب أنا أنا أصر أن أكون لاعبا محترفا سبحان الله الكرة في حيننا كانت منتعة كنا نحب نلعب الكرة لا من أجل أي مرضوض ماتي إلا لأننا نحب أن نلعب أن نلعب الكرة كانوا يعطونا مكافآت كانت بعدين القادسية والاتفاق والنهضة من أنبية الوسط يعني مشي حالك ما عندهم يعطونك مكافآت مكافآت كثيرة فكنا إذا تعادلنا مع الهلال إذا تعادلنا مع الهلال يعطونا ألف ريال وإذا فزنا مباراة من هنا ولا من هنا يعطونا 1500, 1500 ريال لكن أن تصور 4 مباريات في الأسبوع أو خمس مباريات في الأسبوع ومكافأة الفوز 1000 ريال مكافأة التعادل 500 ريال ومكافأة الهزينة توكل على الله يعني القادسية يلعب خمس مباريات في الشهر في واحدة ينصب يحديث انتين وتعادل في واحدة عليك الدخل دخل 1000 ريال فوز و500 يعني كم ألف وخمسمائة ريال في الشهر <تصفيق> مش تسوي ما تسوي شيء لكننا كنا نحبها لكننا كنا نحبها وراضين بالألف وراضين بالألف وخمسمائة لكن الكرة تعطيك طالما أنت تعطيها فإذا تعطل أي شيء فيك إما قدم وإما ركبه وإما كذا وأي إصابة تؤثر عليك في الملعب فتلفاك الكرة اللي حدث بعد سنتين من احتراق الكرة سنتين بعد التخرج من الثانوي، بعد سنتين احتراف بعدين احتراف بلاش ما هو باحتراف زي احتراف اليوم خمسة عشر الف وعشرين الف بل الصامة العظمى يا اخوان والله اللي ادمت القلوب الصبقة التي سمت بخمسين مليون ريال صبقة كرة للاعب يباع ويشترى بخمسين مليون ريال كم نستطيع نزوج بالخمسين مليون ريال والله نزوج ونسب حاجات كثيرة فالحمد لله ما كانت الكرة في ذاك الزمان كما كانت هي كما كانت هي اليوم والله يا إخوان كانوا إذا يطرفون لنا بدلة جديدة كنا نطرح في حين ما في وقتنا إذا قالوا اليوم سنطرف لكم بدلات جديدة جزمة كرة جديدة هل واحد فينا يطرح فكيف إذا قالونا فرى اليوم بنعشيكم في النعورة ولا في مكسين يطير الواحد منا يطير واحد منا فرح وبعض الأحيان بعد التمرين يعطونا عشرين ريال عشرين ريال من جدك. أعدم الشباب اللي عن كلهم <تصفيق> اللي ما تعشى يتعشى, يتعشى معانا الليلة أنهيت السنة وأنهيت سنتين من الاحتراف في الفرى سبحان الله هذا كان على حساب حلقة القرآن هذا كان على حساب حلقة القرآن اللي كنت أنتني لها في المرحلة في المرحلة الابتدائية هو أول مراحل المرحلة المتوسطة بعد سنتين من الاحتراف تصد أصابة شديدة لم تكن كسر أو أي شيء في الركبة لكن تمزق عضلي تمزق عضلي في مفصل الفخذ. هذا يا إخوان كلتني سنة كاملة على العكاز. ما أستطيع أضع قدمي على الأرض لتمزق عضلي الشديد وش يبون فيني أهل الكرة الآن ما يبوني وبعدين إصابتي ما هي إصابة شهر ولا شهرين يعني الإصابة تحتاج على الأقل من سنة إلى سنة إلى سنة ونص الآن راح أهل الكرة بالكرة أهل الشهادات قه بشهاداتهم، أهل الوظائف راحوا بوظائفهم، وأنا أنا جالس على الكرنيش، أشوف الشباب يروحون، يجون بلا وظيفة، بلا شهادة جامعية، بلا أي شيء. كان وأنا في الثانوي كان عندي أمنية، كان عندي أمنية إني أصير ضابط، إني أصير ضابط وحط نجمة على على كتفي كيف ما أجري. لكن رسوبي في المرحلة الثانوية أول سنة. وثاني سنة خل الطيور تطير تطير برزاتها ما تقبلك كليات العسكرية وأنت متأخر سنة متأخر سنة وسنتين الآن أنا مصاب بدون وظيفة بدون احتراف بدون أي شيء ماذا أطنع أذكر في ليلة جلتين على الكرنيش أنا واحد من الخاصين الأبحاث الخاصين قلت وش رأيك يا فلان أهل الكليات في كلياتهم وهل أرامفو في ارامكو واهل الخطوط في الخطوط وانا وانت صارت الطيور برزاكة قال وش رايك نبيع السيارات ونروح امريكا ما في استخير ذاك الواج ولا في استشير على طول القرارات تتخل في حينها قلت الموافق واش بنسوي هناك قال ندرس علوم جنائية ونرجع ندخل كلية الضباط وطير الضباط وقبل عنهم راحت من الثانوي لا تفلت من الجهة الثانية قلت تم أيام يا إخوان سيارتي جديدة فوندا بعثها وهو بعد 242 وبدأنا نجمع من هنا ومن هنا وبدأنا نخطط للذهاب سبقتنا مجموعة سبقتنا مجموعة من أصحابنا بدأوا الجرافة هناك قبلنا بسنة أو سنتين الآن صاحبي صار عنده ظروف سيتأخر حتى حتى ينهيها ويلحق فيني الفصل الفصل اللي بعده اهلي عارضوا في البداية قالوا كذا وكذا من سيتحمل من سكذا واحد من اخواني اللي يقبرني مباشرة وليس هو اكبرهم قال انا ساتحمل انا ساتحمل مصاريف دراستك، بس بشارك تجعلنا ظابر قل خلاص هذا الاتفاق اللي بيني وبينكم رحت امريكا اتفلت على الشباب صولي موافقة في الجامعة وكل شيء. وحجز وانطلقت بالطائرة الى المدينة اللي هم اللي هم فيها وصلت المطار مطار انديانا الولاية سمها انديانا وصلتها الساعة 9 صبح استصلت على الشباب قلت سرى انا في المطار تعالوا تعالوا خذوني. جات عشر جات 11 ما حجاني قمت استصلت عليهم مرة ثانية قلت اشتيكم ما تبوني انا <تصفيق> انا في المطار قالوا اي مطار؟ قسمت المطار. بس الناس لالعين بطلع برا عند البوابة قالوا طيب جات واحدة جابت انتين ما جاءوا الشباب قل سرى والله برجع اما جيتوني سرى والله برجع قالوا بالعربي انت في اي مطار؟ قلت المسلم مطار من قال عطم واحد يكلم في المطار طلع يا اخوان انا في مطار <تصفيق> أنا في المطار صلعت <تصفيق> انا في ديره في <تصفيق> ديره هم في ديرة ثانية. كوش الحل قالوا الحل خاط واحد نكلنا علمون باسم الديرة اللي هم فيها فواله حجوزات ما في حجوزات إلا إلا الساعة تسعة من الليل وحين الساعة سنتين سنتين الظهر يعني اقعد يعني اقعد في المطار قعد في المطار الساعة تسعة ونص أطلع لهم استقبلوني أحسن أحسن استقبال بدأت المرحلة الجغرافية هناك الجامعة اللي حنا فيها جامعة صغيرة. جامعة صغيرة وطلاب عرب قليل وكرة القدم هناك هوها بدأ تطلع الامريكان ما كانوا يلعبون الكرة هوهم يسمعون بكرة بكرة القدم عندهم كرة القدم اللي يلعبونها بيدهم يسمونها كرة قدم سبحان الله كان في فريق جديد في الجامعة لكرة القدم كرة القدم حقاتنا ما هو كرة القدم حقاته لك أن تتخيل الان الأمريكان ما يعتشون يلعبون كرة شكّبوا عليهم صرنا برازليين <تصفيق> صرنا برازليين على على الجامعة وصار مدربين الجامعة يحبوننا جامعتنا هذه الصغيرة سبحان الله اللي يلعبون من العرب معهم خمسة أنا جنب عيمن واثنين في النص واثنين وراء اقرب عاد فلزنا على كل جامعات امريكا وحققنا للجامعة بطولة امريكا في كرة القدم. الحين اخوي يا اخوان اللي ارسلني ويتسبع مصاريتي يتكلم مع المشرف الطلابي مع المشرف الطلابي اللي يشرف علينا في الجامعة وشخبار خالد قال له خالد اشهر لاعب كرة في الجامعة ودينا ندرس في صار لاعب كرة صار لاعب كرة مشهور هناك غير بدل بل حتى يا اخوان غيروا اسمه سموني بلاعب اسم برازيلي من كثر الشهرة اللي اشتهرتها اللي اشتهرتها هناك مضت ايام الدراسة ما بين كوره وما بين وما بين الجامعة وتخرج بعد سنتين بدبلوم علوم جنائية قال الشباب نواصل اربع سنوات جامعة او لا نواصل قلت نواصل والدبلوم كان يكفي حتى نجع وننخرج وننخرج في الوظائف. سبحان الله انتقلنا من ولاية الى ولاية إلى ولاية ثانية. الولاية الثانية أشد دولع في كرة القدم. الولاية الثانية كانت ترتي منح دراسية للذين يجيدون فنون كرة القدم. فصرنا أصحاب أصحاب نواح في الجامعة وندرس على نفقة على نفقة الجامعة. المهم أننا أننا نلعب لهم كرة. كانوا يرعوننا في الدراسة، يرعوننا في الغياب، يرعوننا في كل شيء. المهم نلعب لهم المهم نلعب لهم كرة. المشكلة يا إخوان. انحنا لما ساتنا ناعنا وهم لما ساتهم خشنة الامريكان ما يعرفون يلعبون كرة يظنونها انها كرة قدم امريكية فجاء يوم من الايام في احدى المباريات ضرب ضربة ما كنت اظن اني اقوم بعدها هذه الضربة تلفتني كثبت الحوض هذه الضربة من مدافعهم المشهور كلفتني عمليات جراحية استمرت معي خمس سنوات وانا ادفع ثمانة أدفع ثمن هذه العملية الجراحية سبحان الله إصابتي كانت قبل الاختبارات باسبوعين. بدل ما أدخل الاختبارات كنت في المستشفى خرجت من المستشفى رجعت إلى أمي رجعت إلى أمي بعد كالت أمي تقول لي بدناك في الرابط رجعت لنا رجعت لنا بعد قلت ما عليك يما بارجع أجيب الشهادة ما عليك بس أنا تعافى وبرجع أجيب برجع أجيب الشهادة الوالدة ما قفرت معي حلبة وشعير وحليب ولبن لين انتداويت فعافيت فعافيت عندها رجعت رجعت أتممت فصل دراسي كامل ثم جاءت الفترة الصيفية في هذه الفترة توفي والدي توفي والدي وأنا ما أدري وأنا هناك في الدراسة فرجعت طلبوا مني الرجوع أهلي طلبوا طلبوا مني الرجوع على أني أقضي معهم فترة الصيف ثم ارجع فلما رجعت فوجئت ان والدي ان والدي قد توفي سبحان الله صارت الرجعة فعبة على على والدتي فبدأت تقول لي ما يحتاج ترجع ابقى تقدم لي وظيفة الشهادة اللي اخذتها تكفي وكذا وكذا كأني بدأت اقتنع بكلام الوالده ولا اقتنع مدى هذه الفترة انا تعافيت من الاصابة فجاء يوم انا والشباب في هاطنوني هطمون وبصاب أكثر وأنا ما شفت الكورة من زمان وبدأوا يتبقونها قدامي سلت وياكم أنا تنافيت أن العملية لازالت, لازالت غضبها ضرية وأنا أنعب معهم فقطت وأكسب مرة ثانية في نفس المكان ودوني المستشفى ودوني المستشفى المستشفى التعليمي المستشفى التعليمي أنا دخلته في ذيارتي الأولى إزالة الصفائح المعدنية من العملية الأولى ازالها ثم بعد أربعة أشهر رجعت لها رجعت لها ذكرت مرة ثانية في نفس المكان لكن نفس الدكتور اللي أزال الصفائح المعدنية في العملية الأولى قال لي للأسف معك كسر في نفس المكان ولا نقدر نركب الصفائح المعدنية في نفس المكان لأن العظم غضري والطيب الحل قال الحل الآن الكسور تعالج بطريقة الشد وشلون الشد يا إخوان يضعون مسمار تحت الرطبة ثم بمشدات من الأمام ومشدات من الخلف مع سبطانات يشدون العظم على بعضه على بعضه البعض لكن كم يستغرق من الوقت قلت للدكتور يعني كم بجعد العملية يومين ثلاثة بعدين إلى الطبيعي أيام وتخرج قلت له يعني كم بجلس في المتجفة. قال لي شوف كما بسوي لك العملية اليوم وبطلع إجازة 35 يوم وبرجع لك قلت شنون تطلع إجازة وأنا على السرير 35 يوم قال ما عندك خيار إلا هذا ما عندك خيار إلا هذا 35 يوم على على الفراش غير بدل قال أبد ما عندي إلا إلا هذا الخيار لك أن تتخيل 35 يوم على على الفراش وكل يوم أعطى إبرط ثالث حتى تقوي حتى تقوي العظام بعد 35 من الانتظار والصبر على المشدات وعلى أحوال ما يعلم بها إلا الله أهل الكرة ما كانوا يزوروني أهل الكراه ما كانوا يزوروني كان يزورني الأخيار بدأ الأخيار يترددون يترددون علي مجموعة من أصحابي تغيرت حياتهم على مدى على مدى سفري خلال هذه خلال هذه السنوات هم النبي وصلني واصلوني في المستشفى اما البقية الباقية اهل الترنيش واهل الروحات والجيات واللي كان لي في الملعب ما منهم احد مع العلم ان الخبر صغيرة الكل يدري بخبر الكل يدري بخبر هذا رجع الدكتور بعد 35 يوم سوى لي قال لي اشوف العظم مالته، ما بس يعني قال يعني بعد سنمد فدرة البقاء على السرير الى اسبوعين او ثلاثة كل طفش وأنا صادق والله يا إخوان تفشل تخيل أنك على كريق شهر ثم يقال لك تجلس تجلس شهر ثاني لكن سبحان الله هذه الفترة كانت فترة مراجعة حسابات فترة البقاء في المستشفى وتردد الأخيار عليه بدأ فيها أراجع أراجع الحسابات مرة مرة ثانية بعد شهرين أو أثر خرجت من المستشفى خرجت من المستشفى باقي على رمضان 1412 شهر واحد لم تكن احوالي سيئة لم تكن احوالي سيئة فكنت اطلي فترات قد انقطع عن المسجد لكني ابدا ما كنت اترك الصلاة قد انخرط في التيار الرياضي لكني ابدا والله ما كنت اترك بل حتى في امريكا كنت امل من الحياة ذهابا وايابا فكنت انقطع. لوحدي بعيد عن الشباب اكفل بابا شقتي ولا اعرف الا المدرسة والبيت فكانوا يقولون الشباب خاند جاتها الحالة لا حد يمر عليه بس في البيت اصني واقرأ واقرأ قرآن مهما فعلنا والله ومهما شغلنا بالدنيا وبالعابها وبملداتها يظن في الداخل فراغ لا يملأه لا يمنأه الا الطاعات ولا يمنأه الا الايمان وانا جربت هذا انا جربت هذا ثم اخذتني الكرة سنوات عن هذا هذا المجال لكن الله اراد بتقدير من الله شوف يوم ان اصب تلك الاصابة كان عمري وقتها 27 سنة وانا اليوم 42 سنة سبحان الله 27 سنة يعني باقي لي سنة واتخرج يعني بعدها سأرجع الى مذاولة الرياضة مرة ثانية ونادي القادسية لا زال يعقد علي امان اني سأرجع مرة ثانية وأني فأكون النجم المنتظر وأني فأكون كذا وكذا أول ما أصدت يا إخوان وأنا هناك قل راح مستقبلي الكروي هذا أول ما فكرت أول ما فكرت لكن الله كان يدبر لي أمر آخر لكن الله كان يدبر لي أمرا أمرا آخر وسأذكرك إيش تظل هذه الإصابة علي بعد الله تبارك بعد الله تبارك وتعالى رمضان دخل 1412 راجعت الحسابات نوعا ما شهرين في المكتشفى الاصحاف انخرطوا في الجامعات والكليات واهل الوظائف منهم من تزوج ومنهم من كذا وكذا وانا ابن 27 او 28 سنة ولا زال حالي. حالي من الامام الى الى الخلف في رمضان اول ما دخل رمضان قررت قرارا اني ارجع الى صلاة الجماعة اتخذت قرار مع دخول رمضان ذاكت أني أنتظم في صلاة الجماعة بأي حال من الأحوال ولا يكون رمضان كرمضان النيام ينامون صلوات ويتخلقون ويتخلقون صلوات سبحان الله فترة التوقف والاحتراف وسهر الليالي ماذا جنت علي؟ جنت علي أني بدأت أجانس من يشربون البخان وبدأت بتجارة ثم التجارة أصبح من المدخنين لكن شهادة لله لم أكن أدخن أمام الناس كنت أسحي أني أدخن أني أدخن أمام الناس لكن أمي كانت تسيدني ليحتك دخان وفيما الشباب يدخنون طيب دوبك محروب الله, يا الله يهدي الشباب ينسرون علينا ينسرون علينا من دخانهم سبحان الله تسرة التوقف تركلي فيها بشرب بشرب الدخان والطيور طارت بأرجاقها وأنا أصبح أصبحت من المتخلفين سبحان الله ماذا أصنع الآن سبحان الله الإنسان ما يعرف تحيمة الرجوع إلى الله إلا عند إلا عندما تضيق إلا ما عند تضيق الأحوال باقت فأخذت على نفسي عهد في رمضان آلس أربعمائة أثناث أبداً ما أنسى كأنه ميلاد جديد من جديد ومرة ومرة ثانية آلس أربعمائة واثناث رمضان بدأت أطرق باب المسجد بانتظام خمس مرات في اليوم حتى جاء نصف رمضان في جلسة خاصة أنا وأمي رحمها الله قالت لي كلمة هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد واش قالت لي قليت الثرويح وجيت لامتي حطت لي حلويات حطت لي من خيرات رمضان وجلتنا ناكل أنا وياها. وهي اعجبها اني بدأت ارجع الى المسجد مرة ثانية واحافظ على الصلوات فقالت لي الله يرحم ابوك كان يقول ان كان واحد من عيالنا بيكون فيه خير ترى خالد قلت انا معنا خالد عنده بدالي 11 عنده غيري 11 ليش خالد أنا أقول لكم ليش خالد؟ يوم كنت في المرحلة هو وأنا طالب الحلقة كان مدرس الحلقة يحبني على سائر الطلاب فكان يقدمني بعد صلاة العشاء أقرأ على المصلين من كتاب ثقل أو من كتاب حديث وهم من الرياض الصالحين وكان أبي يشهد معنا صلاة الجماعة وكنت صغيرا حينها في العاشرة أو الحادي عشر ثم يسمع ثم يسمع سناء كبار السن علي الله يغسر لك ولوالديك فكان أبي يفرح بمثل هذه بمثل هذه الكلمات حينها وأنا ابن 12 سنة قال لأمي هذه الكلمة بعد ثلاثة فجر صلىها وجلس مع أمي قال لها إن كان واحد من عيالنا بيصير في خير فره من فره خالد هذه الكلمة والله يا إخوان كان لها وقع كبير في حياتي قلت الآن هو ما ولا زال يعقد علي ولا زال يعقد علي أمل ولا زال يعقد علي أملا وإن لم أكن قد نفعته في دنياي أنا الأوان أن أنفعه أن أنفعه بعد الممار سبحان الله سبقني بعض الأصحاب في طريق الاستقامة والانتزام سبقوني فمن تلك الليلة طررت أني أغير الحياة رأسا على عقب وبدأتها من أول رمضان بالانضبار في صلاة الجماعة وبعد الكلمة اللي قالتها لأمي تغير كل شيء في حياتي الموادين تغيرات الأحوال تغيرات التفكير تغير بدأت أفكر تبكيرا تبكيرا آخر روح أذكر سداسيات نادي قابسية وجلست بين اثنين من الأطحاب الذين تابقوني على طريق على طريق الاستقامة والالتزام أنا بينهم وهم مسحين وأنا جالس بينهم قلت يا أحمد أنا أبغى ربي اللحية شاء الله يوقف يا أحمد أرجح في رسول قال الله وكف تكلمت مع هذا وتكلمت مع هذا فتحوا لي الباب ذهبت إلى صاحب قديم نشأت وترعرأت أنا أنا وإياه في ملاعب في ملاعب الكرس وسبقني في طريق الاستقامة ميزة هذا الصاحب أني يوم رحت إلى أمريكا ما تركني كان يرسل لي كتيبات كان يرسل لي أشرطة كان يرسل لي وصايا ويكلمني من حين إلى حين 15 رمضان حنيت على صاحبي هذا فذهبت إليك بعد أن خرجت من الملعب وتشوف يا علي خلاص أنا أبغى أصير مطوع قال يا خالد أنت مطوع أصلا تذكر كنا في الملعب ما نصلي وانت تروح تصلي تذكر كذا وكذا لكن اترك اضحاب الماضي وانتضم معنا لفترة لفترة كثيرة وسيتغير الحال قلت تم سأترك كل شيء وسأبدع حياة سأبدع حياة جديدة 17 رمضان أنا في البيت بعد صلاة التراويح علي يطبق الباب وطلعت له قال لي يلا جيب 200 ريال بلروح مكة قلتوا مكة والله يا اخوان حسيت اني بطير انا رحت مكة قبل لكن ما كنا نعرف ايش مكة ما كنا نكتشعر اشقي, مك. إشقي مك مكة اشقي مكة قال لي 200 ريال وشدحي لك رحت نمي قلت له يما ابغى 200 ريال بروح مكة قلت دالك خذ هذه 500 ريال بدال الميتين خذ قبل مئة ريال قبلت رأس أمي بدعواتها وانطلقت إلى مكة لكن بابي مشكلة يا إخوان بابي مشكلة الدخاء الآن معنا أربع من الشباب المستقيمين ومعنا ولد صغير عمره عشر سنوات ومعنا شيخ كبير في الستينات أو في السبعينات من عمره هذا الشيخ يا إخوان اللي غير الباقي. الباقي في التغيير غيره هذا الشيخ الكبير بس طول الطريق يا إخوان الحديث اختلف الحديث اختلف أبو بكر أنفق نص ماله وثقب وعمر ثوّر وثقب الله أكبر ومعاذ يعرف الحلال والحرام عمره 18 سنة قلت اهب وكذا تبالد ما عرفها حين نعرف تعاقده مع المدرب الفلاني إلا شوي أنهوا عقب المدرب الفلاني إلا شوي إلا اللاعب الفلاني تعور ووده هذه الأخبار اللي كنا نعرفها لكن أبو بكر وعمر وعثمان ومصعب وكذا فزعت الأحاديث تتغير لكن باقي مصيبة باقي مصيبة الدخان كل ما نزلنا محطة قلت عن أذنكم أنا بروح فرحشترينكم ببتي وبجي نزل وياه كأس أبى والله ما ينزل معي أحد وصلنا إلى الطائر هناك تم الاقتساد ولبثنا لباب لبسنا لباس الإحرام ثم وقفنا في مكان نتعشى الشاي يا إخوان بعد الإحرام بعد العشاء أخذني من يدي قال لي اسمع يا خالد هذه فرصتك هذه فرصتك تكرك الخبيث هذا والله ما بينك وبين الهداية إلا تكرك هذا إلا تكرك هذا الظلم وتشوف أنا عهد بيني وبين الله وأنت أشهد أني أدخل بيته أخرج ما أدخل. الآن قرار تخفه. لا بد أكون على قد القرار. الشيطان ما تركني. قال ما تقدر. قال ما أقدر. قال لا بد ما تقدر. أقولك خلفوم خلك على دخانك مكروه. عطاني الفك مش طبيعي. قلت له حرام قال لا مكروه ما عليك بس. وأنت على خير عشان بتصلي وبتصوم بتروح عمرة خلك على ما أنت. ما أنت عليه والله يا إخوان أن التدخين عقبه في طريق كثير من الشباب والله كثير من الشباب ما بينهم وما بين سبتح لهم أبواب الهداية إلا ترك هذا هذا الخبيث أو ترك بعض المنكرات التي هم, التي هم عليها وأنا في صراع من الطريق إلى مكة من الطائف إلى مكة تقدر ما تقدر. الآن عندي بكة المالبور وأحمر شتوي فيه ولكن أقول أترك عنك بس أنت الآن أخذت عهد وأشهد الرجال على هذا العهد. بس يا الله، كسبت البكث إلا زجاجين. لا زال في أخذ، لا زال في أخذ وعطا، لا زال في شد بيني وبين وبين الشيطان. يمكن تتأزم بعد العمر. فتكون الزجاجير موجودة. كل تدري يا الله؟ والله يا إخوان أذكرها تماما زجاجين كسرت الأحمر وقطعته ولبسته إنسان في منديل خليتهم في يدي. لين وصلنا عند باب الحرم عند باب الحرم وقفت. قلت يا خالد الآن أنت تغير حياة تريد تبدأ حياة جديدة ما تستطيع تكرك هذا لله في شيء في داخلي يقول لي تقدر في شيء في داخلي يقول لي تقدر والشيطان يقول لا ما تقدر قلت لا أقدر قمت الله يا إخوان تماما هذا المنديل في يدي قمت كسرتهم. وأنا عند باب الملك عبد العزيز وحجبت هكذا وقلت لبيك اللهم لبيك ودخلت قصت سعيد دفتر طلعت إنسان ثاني والله يا إخوان لا تظن الهداية أمر طعب والله إن الهداية من أسهل الأشياء لكن المطلوب منك أنك تصدق مع الله في طلب الهداية كسرت الدخان وقلت صادق من قلبي لبيك اللهم لبيك وطف وسعيد وقطر كأن الله انتزع حب الدخان من قلبي وأقبح لله يا إخوان إني أجلف بين إخواني اللي يدخنون تخيل رمضان رمضان أحسن وقت للتدخين بعد الفطور إخواني والعن خمس ست دقايق راند المساكين يأثوني قد أبد خلاص أنا بدأت عهد أنا بدأت عهد جديد أنا بدأت, عهد جديد أنا بدأت عهدا جديدا سبحان الله الله حبب لي المسجد سبحان الله هذا المسجد له علاقة قوية معي مسجد الأخضر مسجد الأخضر يا إطلال لم يكن هو المسجد الذي أنا أصلي فيه كنت أصلي في المسجد في المسجد الذي في الناحية الأخرى لكن لما رجعت في سنة من السنوات من أمريكا في زيارة في كان المسجد جديد فذهبت أصلي فيه صلاة الفجر فلما انقضت صلاة الفجر معروف أن اللي يصلون صلاة الفجر إلا قليلة وإمام المسجد بنا يأتي دور إمام إمام المسجد يعرف الوجوه اللي تصلي معه يعرف الوجه الجديد الذي يتردد الذي يتردد على المسجد اليوم الثاني رجعت سبحان الله إمام المسجد لحقني إلى الخارج قال لي من أنت؟ قلت أنا خالد قلت أنت ساكن قلت في الشارع اللي وراه قال وينك ما تصلي معنا؟ قلت أنا طالب في أمريكا وجاي في فترة في فترة الصيف سبحان الله هذه الكلمات حببت لي هذا المسجد وحببت لي هذا هذا الإنسان الذي ربطني بهذا بهذا المسجد حبيت هذا المسجد حبا من قلبي سبحان الله الناس تخرج أنا أجلس المسجد الناس تذهب أنا أجلس أنا أجلس المسجد ما كان يخطر في بالي أني بعد سنوات سأكون إمام هذا المسجد أبدا ما خطر على بالي أني بعد سنوات إلآن سأكون صاحب صاحب هذا المسجد طيب الآن أنا رجعت على الاستقامة وبدأت أطرق المسجد واش باقي هذا يكون صاحب وظيفة فتقدمت لأرامكو تقدمت لأرامكو شاب التاتعة والعشرين ملتحي وأحوال أرامكو في ذاك الحين أحوال والمطاوعة في شد وعطاء مع الشركة مع الشركة وأخذ وعطاء فقالوا لي الشباب يعني أنت الآن ما ديت تربي لحيتك إلا قبل أتقدم لأرامكو قلت يعني وش ما فنحلقها نجدم ونجع ربها قلت لا والله يا وظيفة بتخليني أحلق لحيتي والله ما أبغى أقسم بالله يا إخوان إني يوم ربيت اللحية كنت أراقبها يوما يوما كنت أغار من حمد وأحمد وهم يجسون على المدرج يلعبون باللحيتهم والله يا إخوان كنت أغار من أحمد وهو يمسك اللحية ويلعب ويلعب فيها وأغار من حمد عندهم نشت في السيارة يا إخوان طول لكبس ذا يا الله طيب أنا متبسل لي زي كذا فكنت أراقبها يوم بعد يوم ها طالت ها أقصرت ها لا تغيرت هكذا إلى أن نشأت لحيتي معي الآن جاءت الوظيفة خيرها طيب سبحان الله أنا جئت من هناك على أني أتم الدراثة على أني سأسم سأتم الدراثة وسأرجع مرة ثانية لكن قدر الله أني أصاب ولا أرجع مرة مرة ثانية يعني تقدمت الشركة بأي شهادة شهادة السنوية ما جبت شهادات إلى الآن أنا أصلا فقالت أمي ما نرى شهادات ما نرى شيء لكن اجلس ثم تأثرت بوفاة أبي ووفاة واحد واحد من إخواني ما عندها استعداد. أنا جايها على عكاد أصلا جئتها على عكاد فهي الآن تريد تداويني ما تريد أني أرجع أني أرجع مرة ثانية برتبط في المسجد قدمت أوراقي إلى الى ارامكو وزاد الاختبار علي الشباب يضغطون علي من جهات وغميري يقول لي لا الامور بيد الله والله سيجعل لك سيجعل لك مخرجة في يوم من الايام استطلوا علي مكتب التوظيف ارامكو قالوا في دائرة كلها امريكان طلبوا ملفك ليش طلبوا ملفي انا طيب عشان اجيد اللغة اجيد اللغة الانجليزية لكن الناصح من أهل الدنيا قال لي يا خالد احلقها تسوي المقابلة ويقبلونك بعدين ارجع إلى قلت والله يا وظيفة تتجعني أقدم سناثلاق والله ما أريدها لا من قريب ولا من بعيد والله أي وظيفة تتجعني أقدم سناثلاق في ديني والله لن أقبلها لا من قريب ولا من بعيد استبت كان عندي المقابلة رحت لهم سوبي قصير وغسرتي بعد ذاك الوقت كنت مشدد مع بداية الاستقامات هنا تشدد بعد ولا تكلمني اياني وياك تقول يثبت بعد اكثر من من اللازم كيفي سبحان الله اخذوا في الاخذ والعطاء معي وانا امجيد المغالي انجليزية وعرف حيلهم بعد اعرف حيل الامريكان وعرف حركاتهم ربع ساعة مقابلة قال لي انت يوم من اثنين الداوم انت يوم من اثنين انت يوم من اثنين الداوم قلت الحمد لله ومن يتق الله ندعّل لهم مخرطة. سوّم يوم الاثنين. سوّم في الاثنين. قال لي كم راتبك؟ مكتبة توظيف. سمعته. قلت أربعة آلاف قال لا. ترجع لهم. راتب 4900 قلت كفوا والله يا لنديكي. 4900 آلاف سبحان الله. بدأنا العمل. ما في ولا واحد عربي. ما في عرب معي في نفس الدائرة. كلهم أميركيان. لهم من أولهم إلى آخرهم أمريكا لكن هؤلاء يا أخوان يتأثرون بوشو، يتأثرون بأخلاقنا بصدقنا في معاملاتنا أنت أول ثلاثة أشهر تحت المراقبة خاصة أرامتوا إذا ضبطت ثلاثة الأشهر الأولى ربتموك ما ضبط شوف لك مكان ثاني فالأمريكي بدأ يعجب فيني هيا اللين أخذ وأعطي عندي حركات أمريكان أعرف. أعرف حركاتهم من هنا ومن هنا وأعرف حركات الناس بالإحتيال جاؤيهم من هناك أنا أعرف ثقافة ثقافة الشارع الأمريكي وأعرف أخبار الغيافة وأخبار ما أدري من هو فصرت أعطيهم مبسوطين الأمريكان وأجيد اللغة الإنجليزية تماما على طاري اختبار اللغة الإنجليزية واحد من الشباب يقرأ في جريدة عن وظيفة يشترط لها إجادة اللغة الإنجليزية فقال معلك منهم بروح أنا سقدم لها تسوون اختبار قال له اللي يسوي المقابلة تجيد اللغة الإنجليزية قال نعم تجيدها قال طيب لو أنت داخل المكتب تبغى تقول حق واحد تعال هنا وش تقول له قال أقول لك أمهيب قال مضبوط طيب تبغى تقول لك أطلع من المكتب وش تقول لك يقول أطلع من المكتب قال لك أمهيب <تصفيق> قال مضبوط لا عاد يشوفه يجب مرة ثانية <تصفيق> الأمريكان يا إخوان يتأثرون يتأثرون بالأخلاق وبالمعاملات سبحان الله بعد شهر ونص من الدوام الدوام ست الدوام ساعة سبع أنا أجيهم سكة ونص أصبح أصبحت المكتب لكن الفجر كان يأزل ساعة ثلاثة يعني بعد ثلاثة وقام ثلاثة ونصف نصف من المكتب أربع لأربع كم باقي على الدوام باقي وقت طويل بك اليوم راحك علي راقدان <تصفيق> ما قمت إلا تسعة تسعة <تصفيق> أنا موظف أرامته جديد والله يا أخوان ما أدري لبست الشماغ أنا ولا ما لبسته المهم مني المهم مني أنطلق بسرعة إلى الوظيفة الدور الرابع مبنى الهندسة فتحت الأسانصير إلا الأمريكي في وجهي رصد لي أنا أروح المكتب على الأقل أرجع يمين يسار قال لي يا توقت قلت ايه توني أجي صار النوم على وجهي وش أقول لك قال لي وش اللي أخراش قلت سيارتي الله يخرب أخير تعطلت سيارتك كأنه ما قبلها قال يالله سيارتك سيارتك هو راح يا إخوان عطاني ظهره وأنا قلت لنفسي أنا ليش كتلك كذا أنا راقب ماذا بيسوي لي هذا كو راح على مكتبه وأنا أمشي وراه جلت على ترفيها لتفك إلا أنا في وجهه قال اشتبها بتشوف أنا سيارتي ما فيها شيء أنا كنت راقد أنا سيارتي ما فيها شيء أنا كنت, أنا كنت راقد <تصفيق> كان راقد والله يا إخوان يضحك ضحقة شقت حلجة انبسط <تصفيق> <تصفيق> ليه انبسط يا إخوان لأن الصراحة راحة أنا أرتاح وهو وهو يرتاح بعد ثلاثة أشهر وأنا أنصب معك الوظيفة جيت يا إخوان قلت له أنا أريد أن تقل إلى دائرة أخرى قال لي لا بس تشلون لا هذه هندسة وأنا تخصصي علم جنائية في الدائرة الثانية هي بيعطوني فرصة أحسن قال لي لا أنت أجلس عندي وأنا سأضع لك مخصف كذا وكذا وكذا وكذا لكن في الأمن الصناعي واحد من أصحابي قد أعطهم ترقية يا أخوان وصار مدير على إحدى الوحدات وقام يقول لي انجل عندي انقل عندي لك فاس عنك طلع صاحبي خرار لو أني قاعد عند الأمريكي يمكن يمكن أحسن نحن بنا إسلام لا قيمة لنا سبحان الله وجثنا في فجاء نقل من الظهران إلى السفانية هناك في السفانية مكت خمس سنوات هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعية هذه الخمس سنوات اللي مكتها في السفانية صنعت خالد الراشد الداعية كيف صنعتني هناك جيت يا إخوان إلى مسجد ما شاء الله الإمكانيات كلها موجودة فيك لكن ما كان في أحد يعمل ما كان في أحد يعمل إلا المسجد معطل بلا إمام بلا مؤذن بلا, بلا كذا بلا كذا كنت قبلها بدأت أتدرب على إلقاء الكلمات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ما أنسى ذاك اليوم حين انتقلت إلى بكرمي حين قال لإمام المسجد بكرة تخطب الجمعة بكرة شلون بكرة عطني أسبوع قال بكرة عشان أنا على سفر على سفر الليلة طيب الحل الحل بتمعلك إن شاء الله بس لا تدخلون المسجد الليلة بس لا تقفلون لا تقفلون المسجد الليلة طلعوا بعد صلاة العشاء الساعة 12 أنا طلعت من المنظر الحالي 12 بالليل يا إخوان إن الحمد لله ما في أحد ما في إلا أنا ما في إلا أنا والمسجد اليوم الثاني من هنا من هنا فرجعت أول خطبة أول خطبة الجمعة خطرتها خطرتها في حياتي ولا أنساها كانت عن الصلاة كانت كانت عن الصلاة وكنت شديد فيها على على المصلين شوي لكن سبحان الله قد يقصر عليك من يحبك قد يقصر عليك من يحبه, يحبه. انتقلت إلى السفانية وجدت المسجد معطل جمعت الشباب وقفت يا إخوان ما يصير ثلاثة آلاف موضع في منطقة نائية يحتاج من يحتضنهم من يرتب لهم الوضع شوي شوي أنا إمام المسجد شوي شوي أنا خطيب أنا خطيب المنطقة شوي شوي ساعات العمل هناك أعطتني فرصة للقراءة للكتابة لأشياء, لأشياء كثيرة رجعت بعد خمس سنوات فإذا بإمام المسجد اللي أنا فيه الأخضر يترك مكانه ينتقل إلى مسجد إلى مسجد ثاني الشيبان يبون من؟ يبونني أنا الآن يا الله يشتوي أنا؟ يعني الوضع يختلف هناك منطقة نائية وهنا منطقة هنا منطقة مأهولة فجأة والله يا إخوان بلا اختيار مني وجد نفسي في مسئولية ما يعلمها ما يعلمها إلا الله فانضبطت في مكتبي وحافظ على صلواتي ورحافظ على ورحافظ على قراءة كتاب وكلمة على مصليني من قين إلى حين وكنت أنتقل كل يوم من مسجد إلى مسجد ألقي ألقي كلمة في رمضان أول رمضان في المسجد النساء ذات إقبالهن على, على المسجد وبدأنا نخصص كلمة للنساء خاصة خاصة في رمضان فلما انتهى رمضان اقترحت النساء أن يكون بعد رمضان درس أسبوعي للنساء في كل يوم أثنين فوفقت أنا على فوفقت على, على هذا سبحان الله الدرس النسائي كان يسجل وكنا كنا نسجل في تسجيلات قريبة ثم نرجع الاثنين اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس أبدا ما تجاوزنا هذا هذا الحد إلى أن جاء يوم سجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اسمه قوافل العائدة اسم قوافل قوافل العائدة سبحان الله بعد أن سجلناه للمسجد ووزعناه على النساء صاحب التسجيلات كان يبقي نسخ عنده من هذه الأشرطة. فجاءني صاحب تسليلات يقترح علي اني اعيد هذه المحاضرة في مكان عام قلت من انا علشان اعيد اعيد هذا في مكان في مكان عام قال استعن بالله فرى المحاضرة طيبة وكلماتها موجهة الى النساء والنساء تحتاج الى كذا وتحتاج الى كذا قلت اوافق لكن بدون اعلانات بدون شيء على ان تكون كلمة نسائية في مسجد في مسجد اخر فجئت بعد شهر في شريط في السوق يباع اسمه قوافل تواطل العائدة كده والله يا إخوان وجettesنا في فجأة في السوق في شريط اسمه تواطل العائدة لواحد اسمه، اسمه خالد الراشد جاء جئا قصة ابلى الشريط في حياتي الآن اسمه اسم المفرอก الجماعة أغلى الشريط في حياتي اسمه اسمه مفرق بفرق الجماعة بفرق جماعة يا إخوان له قصة وقصه أخرى كيف صبت الشريط هذا أفلا أنا في الدوام بساعة 22 الظهر اتصل علي أحد الإخوان يقول لي الشيخ محمد الدحيم عنده محاضرة اليوم عندنا بعد المغرب لكنها اعتذر بسبب, بسبب الحجوزات قال يعني قال يعني بيصير عندنا حضور استعم بالله تعالى ألقي كلمة قلت تتكلمني الساعة الثانتين الظهور تقول لي فعل ألقي كلمة مكان أحد المشايخ استق الله قل لي قبلها بيوم بيومين ثلاثة قال أقول لك استعم بالله تعالى بس فرى ما عندنا بعد الله إلا ما عندنا بعد الله إلا إلا أنت طلعت من الدوام والله يا إخوان ودقها رجدا لأن المغرب بعد المغرب توضيت بروح ألقي بروح ألقي كلمة والقي كلمة الآن تسكيلات القادسية وابن الخطاب جايين على أنهم الموجود منه محمد الضحين مش خالد الراشد وخاطين لي أوراج تنازلات عن محاضرة باسم محمد الضحين وقلت يا إخوان أنا مش محمد الضحين من البداية أنا أنا مش محمد الدحيم أنا خالد أنا خالد الراشد سبحان الله سجلت قالوا كلمة سجل تناظر بسم خالد الراشد على ايش سجلت تناظر الصحيب قال على الكلمة اللي بتقولها قلت يا الله واكثر تناظر والله يا اخوان انا ما ادري ايش تناظر ويش تشتيلات ويش حقوق فسجلت سجلت كلمة طولها اربعين دقيقة اقل او اكثر شوي في الافواق شريط منصحكم بالاستماع له مفرق جماعات خالد الراشد قلت وشو؟ فجأة الجماعات وخذ الرافض والله أنا ما دريت عنها يا أقوال سبحان الله ومضت الأيام وجدت نفسي هجاء أمام أمام مسؤولية ما يعلمها ما يعلمها إلا الله هذه قصة أول أول شريط طيب إيش قصته الثانية في مطار الرياض في مطار الرياض كنت على كف بين الرياض وبين الدمام وحان وقت صلاة المغرب فصلينا المغرب والعشاء تقديما قبل صعود الطائرة فأنا صليت فيهم بعد ما خليت فيهم جاني واحد في الخمسينة من العمر جاني ودال لي فلان الفلاني قلت اه ايه قال عرفتك من صوتك قلت عرفتني من صوتين ايشوين لينادي خوية يا فلان يا فلان جاء خوية ها. قالها قال لخالد الراشد قال من خالد الراشد قال مفرق الجماعات قلت أعوذ بالله قلت أعوذ بالله وإش مفرق جماعات قال إنا نجمع جماعات ما نفرقها الله يبارك فيك قال لا قصي الشريط قل قول قصيك الشريط وإذ قل مفرق جماعات فكانت له قصة وقصة القصة الثانية مع شريط أحبة من حال إلى حال من حال إلى حال يا اخوان القيته هنا من نفس من نفس المكان من نفس المكان قبل سنوات قبل سنوات ثلاث مش قصة من حال إلى حال انا في نادي القادسية في نادي القادسية زاوي للكرة. ما تركت الرياضة ولله الحمد لكني تركت كرة القدم وأصبحت مارس كرة كرة الثلة. فالرياضة بركة الرياضة رياضة بركة فتمان الله واروح واجي على على النادي يوم إيه يوم لا وكذا على حسب الظروف ثم صغار نصغار الشارع اللي عند نادي القادسية وطال عم بعدنا لعبت كرة سلة أول ما نزلت من الدرج ومشيت في الشارع إلا الجدران اللي عند النادي واحد يوم يصور يقول هذا راشد قلت نعم قال لي من حال إلى حال سبحان <تصفيق> الله وأنا أعنيها من حال من حال إلى حال طيب على مدى سنوات استقامة ولله الحمد وعمل هنا وهنا وشتر وشتر في التغيير هذا كله وهذا ضدة الكلام من أوله من أوله إلى آخره والله يا أخواني سر التغيير المسجد سر التغيير لانضباط المسجد المحافظة على صلاة الجماعة في سنة من السنوات ما أنساها رجعت من أمريكا في زيارة صيفية فرأيت واحد من الشباب والله يا إخوان الشياطين تستعيد من منظره أنا رأيت مستاق في أمريكا ورأيت أهل ضلاط ورأيت ورأيت لكن ما رأيت مثل اللي اللي رأيته حين, حين رجع في تلك في تلك السنة أعرفه من أولاد حارتنا قلت أعوذ بالله يا هذا تم تفر ورجعت السملي اللي بعدها في الصيف رأيت في منظر مغاير تماما شع النور من وجه وتغير كل شيء في حياته صليت معه الفجر في المسجد ثم والله يا إخوان أخذني من يدي ونحن نمشي حتى نصل إلى مفترق الطريق هو يذهب يساراً إلى بيته وأنا أواصل وأنا أواصل أمطار إلى إلى بيتنا قلت يا ثنان أتذكر الصورة العام الماضي وتذكر الصورة وتذكر الصورة الآن قلت يا ثمان مش اللي غير حياتك والله يا إخوان ودف وأشهر على المسجد قال ذاك المسجد غير حياتي نعم يا إخوان المسجد هو اللي غير الحياة مش الشارع مش الأندية الرياضية ولا الجامعة ولا الكليات ولا الوظائف والله ما يغير حال الإنسان إلا الانضباط في المسجد إلا الانضباط في المسجد والله جاءتني من العروض وأنا في المسجد ما الله بها علي والله أعطانا المسجد من الأشياء ما الله بها علي والله إني مرة في محطة من المحطات نزلت أنا وأهلي على تفر فإذا بشيخ كبير يقبل علي ويقبل رأسي قلت من أنا علشان تقبل رأسي وين رأيتني قال رأيتك على منبر من المنابر مرة من المرات وقلت كلام دخل في فدري والله يا إخوان من نحن حتى, حتى يرفع ذكرنا او يكون لنا مثل مثل هذا واش قدمنا فأعطتنا المساجد فأعطتنا المساجد كل شيء باقي نحن نعطي المساجد باقي دور الشباق انهم يقبلوا على على المساجد ويحافظوا على الطاعات جرب جرب يا من تنسى عن الطريق والتحق للصفوف المصلين واتقم على طريق على طريق الاستقامة وحافظ على الصلاوات يوما بعد يوم، والله ستجد الأثر يسأل كثير من الشباب عن السر الذي غير حياتي وكذا وكذا، والله لا أجد جوابا. إن المسجد وصلاة الجماعة. فإنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على صلاة الجمعة. والله لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على صلاة الجمعة. هذه فتحات من حياتي. ودت أن تكون مشتركة بيني, بيني وبينكم فلا يأتيني أحد بعدها ويقول لي عن, عن سنوات ماضية هذه سنوات مضت باختصار لكن أقف وأتأمل وأقول كم أمهلنا الله وكم أعطانا من الفرص، وكم وكم تذكرون وسأختم بهذه, بهذه الكلمة تذكرون ماذا قلت لنفسي حين أصبت الإصابة قلت انتهى مستقبلي انتهى مستقبل الكروي ما دريت ان هذه الاصابة ستكون لي مساح للتصرر للدعوة الى الله مع الوظيفة رامت ساعات عملها طويلة ساعات العمل طويلة من السابعة الى الرابعة بل انخل من السابسة الى الخامسة مساء اكثر من عشر ساعات وانت وانت تعطي ثم مسؤوليات دعوية ومسؤوليات اسرية ومسؤولات ما يعلم بها الا الله بدأت اشكو من الإصابة شيئا شيئا فشيئا الجلوس على المكتب الجلوس على المكتبة في البيت القراءة السفر، استرحال بدأت أكعف سبحان الله كنت أستاذين كثير من رئيسي إما لبرنامج دعوي في جدة أو كذا الإجازة المسموح فيها ثلاثين يوم أنا كنت آخذ ثلاثين يوم وستين يوم بدون مرفر حتى أوفق بين حتى أوفق بين البرامج الرياضية سبحان الله بدأ البرامج الدعوية سبحان الله صرت أتردد على المستشفى في آلام في ظهري. قال لي رئيسي يوم وش رايك نعرضك على اللجنة الطبية معنى تتفرغ للمسجد والدعوة قلت وش رايك أنت قال والله يا خالد أنت إنسان نسع الله فيك براء أكثر من نفعه بالوظيفة فتفرغ للدعوة وتفرغ لكذا فسبحان الله عرضت على اللجنة الطبية ولأن سنوات خدمتي قليلة لا أكلف الشركة هالشيء الكثير وافقوا على وافقوا على تقاعدي الطبية سبحان الله زوجتي لتقول لي لا تقول متقاعد لا تقول متقاعد يبقلون أنت شايب وأنا عجوز لا تقول لحد أنك متقاعد قلت معلي خلي يقولون أنا قلت لا بيقولون عني أنا فسبحان الله إصابة طب العسف سنوات أنا ما كنت أجري إيش الحكمة إيش الحكمة منها لكن الله كان يريد لي أمر كان الله يريد لي أمرا أمرا آخر فأنا ولله الحمد اليوم متفرغ لمسجدي ولجامعي أغض بين هذا وبين, وبين ذات وبين من أحبهم من الشباب أمثالكم فأسأل الله الا يحرمني من محبه اياكم ومحبتكم لي ان يجمعني واياكم في ظل عشه يوم لا ظل الا ظله يوم لا ظل الا ظله اسال الله في هذه الساعه المباركه أن يبارك في اهل هذا المكان وأن يعظم لهم الاجر والمثوبه وان يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما وان يشرح صدور الشباب اللهم اشرح صدور الشباب اللهم اشرح صدور الشباب اللهم اشرح صدور الشباب. الشباب. الشباب للايمان حبب لهم المتاجر حبب لهم الطاعات كره إليهم الكفر والفسوق والمعاصي والمنكرات اللهم اجمع كلمتنا وحصفنا واصلح شأننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم السافرين. أطلت عليكم لكن أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في نزال حسنات وحسناتكم يوم, يوم أن ألقى يوم القاف، نلقى وهم اتمع شملنا وحصفنا وأصلح ذات بيننا وهنا سبول السلام لهذا الجلال والإسرام سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله لا إله إلا عنه وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة ونسأل الله أن يجعل هذا العمل زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته